نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمانا بغير ذنب ولو نطاق الزمان لنا هجانا والتراي ونحن به نخادع من يرى مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا فلا تطلب الناس صدق من أهل تزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبطوا في لجة المين والتران سيد واهل الوسط يا سعد قدم Zurekin <tune> وأهل الصدق, يا